أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإن ياتوكم أسارا وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك من إلا تزين في, في الحياة الدنيا ويوم القيامة يودون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالاخره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 بس ما اشتروا به انفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا بما انزل الله بغيا لينزل لين الله من فضله على من يشاء من عباده فباؤوا بغضب على غضب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 قل فلم تقتلون أنبئاء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وَمَا تَخَذُلُ مِنْ بَعْدِي وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا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 وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَطُوا يود أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرْ أَلْفَ سَنَةٌ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِنِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ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 من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين ولقد انزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون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 نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا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 يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا ظلمنا واسمعوا وللكافرين عذاب اليم ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين وللمشركين ان ينزل عليكم من خير والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسق من آياتنا وننسها بخير منها أو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 تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبين ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم, لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بامره ان الله على كل شيء قدير واقيموا الصلاه واتوا الزكاه وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَهُ دَلَوْ نَصَارًا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قل هاتوا برهانكم ان كنتم صالحين بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن, وهو محسن فله اجر عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست نصرة على شيء وقالت نصرة اليهود على شيء وأم يَتْلُونَ الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم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 يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الافرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم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 ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعه ولا يقبل منها عدل ولا ولا هم ينصرون وإن ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمه قال اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين واذ جعلنا البيت مثابه للناس وامنا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدنا مناه وابزق أهله من الثمرات منامن منهم بالله واليوم لا قَالَ قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار المصير واذ يرفع إِبْرَاهِيمُ القواعد من البيت وَإِسْمَاعِيلُ ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمة لك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 ام كنتم شهداء اذ الحضر يعقوب الموت اذ قال لبني ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق اله واحدا ونحن له مسلمون تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا كُولُوا هُودَنَوْا نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِفِينَ Ph àân na binda y ma Di đây đây na Wa di đây đầy na وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ونسباق وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيؤون من ربهم لا نفرق بين أحدهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيك الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن احسن من الله صبغه ونحن له عادلون ولا تحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا اعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أَمْ يَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَلَاسْبَاقَ كَانُوا دلوا نَصَارًا قل أَنْتُمُ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهِ وَمَنَ ظْلَمُ مِنَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عنده من اللَّهِ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 وزظل تكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ التي كُنتَ عليها إِلَّا لنعلم من يتبع الرسول من بين قلب من, ينقلب من, من ينقلب على عقبيه وَإِنْ كَانَتْ لَكَ بِيَرَةٌ على عَلَى الَّذِينَ الله اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لرغوف رحيم قد قَدْ نَرَى وجهك وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث مَا كنتم فولوا وجوهكم شطرة وَإِنَّ الذين هُوَ الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون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 فلا تكونن من الممترين ولكل وجهه هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تقولوا ياتلكم الله جميعا ان الله على كل شيء قدير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 يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بنحياه ولكن لا تشعرون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 فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بيما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعلهم الله ويلعلهم اللاعينون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرحيم إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وماتوا وهم كُفَّارٌ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا كفار. أولئك عليهم لعنة الله كُفَّارٌ أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم اله واحدة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 وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به لغض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح وتصر في الرياح والسحاب المسخر بين السماء وللظلا آيات لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يدخل من دون الله أنداد يحبونهم كحب الله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 قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا اولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونباء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم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 وَإِنَّ الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر منامن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والملائكة والكتاب والنبيين والنبيين واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى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 الحظر بالحظر والعبد بالعبد ودن ثابت منثا فمنع فيه من اخيه شيء فاتباع بالمعروف فاتباع بالمعروف واداء الى بهسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمه فمن اعتنى بعد ذلك فله عذاب اليم ولكم في القصاص حياه اولي الالباب لعلكم تتقون كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين ان ترك خيرا الوصيه للوالدين و بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثم على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم فمن خاف من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 اياما معددات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام خص والا الذين يطيقون فديه طعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له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 أحل لكم ليلة الصيام الرفث إِلَى نِسَائِكُمْ هن لباس لكم وَأَنْتُمْ لباس لهم علم الله أنكم كنتم تقتلون أنفسكم فتاب عليكم فتاب عليكم وعفى عنكم فَلَا نَبَآشِرُونَ وَبَتَوْمَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَشَرَبُوا حَتَّى يَتَبِينَ لَكُمُ الْخَيْطُ لَبِيَضٌ وَكُلُوا وَشَرَبُوا حَتَّى يَتَبِينَ لَكُمُ الْخَيْطُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَاجِرِ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 ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلون بها الى الحكام تاكلوا فريقا من اموال الناس لتنقلوا فريقا من اموال الناس بالباثم وانتم تعلمون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 وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص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 إن الله يحب المحسنين وأدموا الحج والعمرة لله فإن احصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضٌ أَوْ به أَذًى من الرَّأْسِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نسك فَإِذَا أَمِنْتُمْ فمن تَمَتَّعَ الْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهدي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 الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جلال في الحج وما تفعلوا من خير يعلم الله وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقون يا هلل الباب ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم فإذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كم تُمَنْ قَبْلِه لَمْ نَبْطَلِنَ ثُمَّ مِنْ حَيْفُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ فَإِذَا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 ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي ناخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودا فمن تعدل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنهم إليه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 والله لا يحب الفساد وإلى أين له الدم لا أغلقه العزة بالإذن فحسبوا جابهن لك. ولبيس المهاد ومن الناس من يشعي نفسه ابتغاء مضغاة الله والله روح بالعباد يا أيها الذين آمنوا خلو في السبب ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو فَصَلِّ لِلَّهِ وَلاَ تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ فلن والذين وَالْيَتَامَى واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير اللَّهَ الله بني عليم كتب عليكم القتال وهو كبير لكم وعزا أن تكرروا شيئا وهو خير لكم وعزا ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه كل قتال فيه كبير وصف عن سبيل الله أكثر والمسجد الحرام بالحرام وإخرام منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من الخط ولا يزالوا ليقاتلونكم حتى يردوهم عن ديمكم استغاروا ومن يرتد منه من بالمن فيا تقوه وكافي ربنا انك حد تعبده في الدنيا ولا الى ره وغلاتك اصحاب فيها إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمت الله والله غفور رحيم يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس وهثمهما اكبر من نفعهما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 لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطور فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله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 والله غفور حليم للذين يلون من النساء تربص أربعة أشهر فإن فاء فإن الله غفور رحيم وإن عزم فلا قفين الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرور ولا يحل لهن أن يكتن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهم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 فانساكم بمعروف او تسريح باحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموه شيئا الا ان يخاف ان لا يقيم حدود الله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 وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَبْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ فَأَبْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقل ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله غزآ واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة وما أنزل عليكم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 فلا تعضلون ان ينكحن أزواجهن إذا, اذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وانتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن راد ان يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا مسعها لا تضار والده بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن راد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا تناح عليهما وَإِنَّ رَدَّكُمْ أَن تَسْتَضْعُ أَوْلَادَكُمْ فَلَا جناح عَلَيْكُمْ فَلَا جناح عليكم إذا سلمتم عَلَيْكُمْ إِلَّا بالمعروف مَا الله بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 وإنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرًا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنك أنفسكم فاحذروا واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم, تمسوهن ما لم تمسوهن أو تفرضونهن فريضة ومتعون على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلبتم من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم وقد فَرَضْتُمْ لهن فريضة فنصف ما فردتموا إلا أَن يَعْفُونَ أَو يعفو الذي بيده عُقْدَةُ النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير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 والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم, لأزواجهم متى عننا الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف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 بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي إلا هم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال أن عسيته إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا, وقد اخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم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 اي ياتيكم التابوت فيه سكينه من ربكم وبقيه مما ترك ال موسى مما ترك ال موسى هارون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 لا من اغترف غرفه بيده فشربوا منه الا قليلا منهم فلما جاوزوه والذين امنوا معه قالوا لا طاقه لنا اليوم قالوا لا طاقة لنا اليوم قال الذين يظنون انهم ملاق الله كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين وَلَمَّا بَرَزُوا لِدَانُ تَوْجُنُدِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ قَدَمَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ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 وأتينا عيسى بن مريم البينات وأئذنا بروح القدس ولو شاء الله ما قتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم منامن ومنهم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 مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمْ الظَّالِمُونَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَلَا لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ من ذا الذي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وسع كرسيه السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ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 فقد استمسك بالعروه الوثقى لانفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت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 أو كالذي مضى على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كبل نبثت قال نبثت يوما أو بعض يوم قال بل نبثمئه عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر الى حمارك ولنجعلك ايه للناس وانظر الى العظام كيف نشرها ثم نكسوها لحما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 قال فخذ أربعة من الطير فصدودن إليك ثم اجعل, ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يا دينك سعيا واعلمن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة ننبتت سبع سناب في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء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 يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولذا كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فاصابه وابل بَتَرَكَوا وَصْلَنَا لا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ك مثال جنة، كمثال جنة صَابَهَا صابها وابل، ضعفين، فإن لم يصبها وابل، فقل، والله بما تعملون بصير، أيود أحدكم أن تكون له جنة نخيل واعناب تجري من تحتها نبها له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله رية ضعفاء فأصابها إعصار في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 وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ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 ومن يوت الحكمة فقد اوتي كثيرا وما يتذكر الا اولو الباب وما انفقتم من نفقتن ونذرتم من نذر فان الله يعلمه وما للظالمين من انصام وإن تبدو الصدقات فنعن مائي وإن تخفوها وتوتوها الفقراء فهو خير لكم ونكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هلاهم ولكن ان الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلانفسكم وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير فالسائلين وانتم لا تغلمون للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضغبا في الارض لا يستطيعون ضغبا في الارض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم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 فلهم أَجْوُمْ عند رَبِّهِمْ ولا خوف, وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هم يحزنون الذين هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ يقومون الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُ الشَّيْطَانُ مِنَ المس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 وَمَن عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ لَثِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ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 وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلِمُونَ وَإِن كَانَ ذُو رِسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ لَا مِيزُرَةٌ وَإِن تَصْدَقُوا خَيْرُ الْجُنُودِ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ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 ولا يبخس منه شيئا فان كان الذي عليه الحق سفيه لو ضعيف لو لا يستطيع ان يمله او لا يستطيع ان يمله فليملي الولي بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجلوا وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما لخرى ولا ياب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا لو كبيرا إلى ذلكم اقسط عند الله وأقوم للشهادة وادنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجاره حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناحنا لا تكتبوها وأشهد إذا تبايعتم ولا يضار وكاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإن فسوق بكم, بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا فإن من بعضكم بعضا فليود الذي تمن أمانته وَاللَّيْتَقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَأَتِمُ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لِلَّا إِمَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ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 نزل إليهم الرّبي والمُؤمنون كلنا من بِلاه ومن وكتبه ورسوله لا نفرق بين أحد من الرسوله فقالوا سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تواخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا